أَقْتَرَبَ لِلْنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَ تَقْلُوبُهُمْ وَأَسْرُ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية, فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 فَلَمَّا أَحَسُّ بَسَنَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِ فُمْ لَعَلَكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّ كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ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 إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هَزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ